قدسا البرق من عيونه ونبهه الإعصار البرق من عيونه وخطها بالنار فإننا الأحرار وخطها خوض الردى في وايت في كري غداد في جنتي فأوقد من جثتي يران يرى لأمتي خوض الوداع في في في جنتي فأوقد من أحرار إذا منك و فيك <تصفيق> العز والاكبار قد انزل الوحي على نبينا المختار منك قد على سيبلغ الإسلام حتى سائر الأمصار سيبلغ الإسلام حكم الأمصار. وعد, من وعد من القهار ستشرق الأنوار وعد من القهار ستشرق الأنوار يكري في جنتي فأُنقد من جثتي نورا يرى لأمتي خضو غدا روايته يكري غدا في جنتي فأُنقد من جثتي نورا يرى لأمتي عملاقنا قد قدنا قد بزحفنا قد مولاقد البرق من عيونه ونبخه الاعصار البرق من عيونه وخطها بالنار فإننا وخطها خوض الرداء في روايتي في غدا في جنتي فأوقد من جدتي روايتي في, في, في, في مكة هي باركي مسيرة الثواب هي جددي رسالة طيبه هيا جدد رساله الانصار يا قدس هيا تنتفض بجيش الجراء فكل طفل صار مجاهدا مقوا فكل طفل صار مجاهدا في جنتي جدتي نورا نورا لأمتي. يا احرار الا قنا قد ثا زحفنا قد ثا عند قد ثا زحفنا قد ثا البرق من عيونه ونفخه الاعصار البرق من عيونه ونفخه الاعصار وخطها بالنار فإننا لحرا وخطها بالناع فإننا لحرا خض الوداع في غدا في جنتي فأنقذ من جنتي خض في غدا في جنتي من ششان فخرنا لقد هربتم من هيا هياكسرو شوكتهم بصبر والإصرار ششان فخرنا لقد هربتم من فهي يكسروا شوكتهم بالصبر والاصرار فدوله الروس بايدينا غدا تنهار فدولة الروس بأيدي غدا تنهار ستنبئ الأخبار لمن يكون العار ستنبئ الأخبار لمن يكون الرداء في فكر غدا في جنتي فاوقدوا من جثتي نورا يرى الرداء في وعيتي غدا في جنتي فأوقد من جنتي نورا يرانا يا أحراق عملاقنا قد ثار البرق من عيونه ونفخه الإعصار، البرق من عيونه ونفخه الإعصار، وخطها بالنار فإننا الأحرار، وخطها بالنار فإننا الأحرار، <تصفيق> خذ الوداع، روايته. في جنتي فأوقد من جثتي نورا يورا لأمتي غدا لوعيتي في غدا في جنتي فأوقد من جثتي لأمتي تكيل أمري دمي بأرخص الأسعار ويدعون أنهم أحبابنا الأخيار تكيل أمري دمي بأرخص الأسعار ويدعون أنهم أحبابنا الأخيار يا أمتي أما رحت معدنا الكفر يا أمتي لقد عرفنا أفيق يا احرار أترضون العام؟ خوض يا أحراق في فكري فكر غدا في جنتي فأنقذ من جثتي نورا يرى لقمتي في فكر جنتي من جثتي يا احرار علمنا قد جاء. ق من عيونه ونفخ الاصط وخطها بالنار فإننا الأحرى. وخطها بالنار خاليا لحظ خوض الردا في حوايتي فيكري ورآء في جنة فأنقذوا من جُتّتي يُرى يُرا لأمتي خوض الردا حوايتي في كري ورآء في جنة فأنقذوا من جُتّتي يُرى يُرا لأمتي أمريكا والرس ومن على خطاه سأل هم ملة واحدة سقيمة الأبكار أمريكا والرس ومن على خطاه سأل هم ملة واحدة سقيمة الأبكار ويل لهم من غضب العلاق لمعتا ويل لهم من غضب العلاق لمعتا وثورة الأحراق جوابها منا وثورة الأحراق جوابها منا خضب غدا في وعيتي فكري غدا في جنتي فأوقد من جنتي يران يرى لأمتي خضب غدا في وعيتي فكري في جنتي فأوقد من جنتي يران يرى لأمتي يا أحرار علاقنا قدنا قدنا بزحفنا قدنا قدنا بزحفنا البرق من عيونه ونفخه الاعصار البرق من عيونه ونفخه الاعصار وخطها بالنعاء فإننا لحرة وخطها بالنعاء فإننا لحرة. خوض الردى في غدى في جنة من في, في جنتي في من جثتي يورا لأمتي كل لنا مجاهد في في كل بقعة لنا مجاهد مغوا مضاء في أمينه مهند متى كل الرجال خالد وجعفر الطيا كل الرجال خالد وجبار الطيا قد تاه خوض غدا في رواية في جنتي من جثتي يورا يرى لامتي خوض الردى في غدا في جنتي فأوقد من جثتي يورا يرى لامتي يا حار عملاقنا قد تا في زحفنا قد سار قد لا قدسا بذقلا البرق من عيونه ونفحه الاعصار البرق من الإعصار وخطها بالنار فانها احرى وخطا بالنار الأحرار خضر في, في جنتي هوايتي في جنتي من جدتي من يا احرار قد تا يا احرار قد يا احرار قد يا احرار عملاقنا